بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا هو الدرس التاسع عشر من شرح المقدمة الجزلية في باب المقطوع والموصول باب المقطوع والموصول لا يتعلق بتجويد الحروف وإنما يتعلق بما يسمى بعلم الرسم بما يسمى بعلم الرسم وأذكركم بالمقدمة التي قدمها ابن الجزر بقوله الواجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخالج الحروف فقد أخذناها والصفات أخذناها ليلفظوا بأفصح اللغات حال التجويد والمواقف وأخذناها نقل ابتداء وهو درس مهم لابد من سماعي وتكرار الذي درسنا والآن ومن الذي رسم في المصاحف وقوله من كل مقطوع من تفيد البعوية يعني للتبعير فإنه فإن ابن الجزل في هذا المختصر لن يعطينا كل ما يتعلق بعلم الرسم القرآني فإنه علم مستقل بذاته يسمى بعلم الرسم القرآني فإنه قال من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها يعني بالها بحرف الأ لاحظ إذن الآن سيعطينا شيئا مما يسمى علم الرسم وقد ألف الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله كتابا اسمه المقنع الداني متوفى عام 444 للهجرة ونظمه إمامنا أبو القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومة رائية بعنوان عقيلة أتراب القصائد في رسم المصاحف ويعني وزاد عليها وعلق على ما جاء في المقنع وضاف إليه إضافات جميلة المقنع لابو عمر الداني ونظمه الإمام الشاطبي في منظومتها الرائية عقيلة تراب القصائد وهي منظومة جميلة رائية إلا أنها لا تفوق الشاطبية في حسنها وبهائها ورونقها وجمالها وعظمتها وفائدتها وغزارتها يعني هذا العلم كما قلنا لكم يسمى علم الرسم رسم المصاحف واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل رسم المصحف هل هو توقيفي أم أم اجتهادي تعلمون مثلا الصلاة لما تفتح القرآن الكريم الصلاة مكتوبة إيش صاد لام بعدين واو ثم ألف صغيرة وتأه أو بسم الله الرحمن الرحيم بالباء ثم بالسين مع الإمام لا يقول الباء ثم ألف ها أو العالمين العين بعدها ألف صغيرة كأن العالمين يعني أو الرحمن أو الرحيم يعني المهم أن هناك خط السلام أو رحمة الله أحيان تكتب بالتأل مربوطة وأحيان تكتب تكتب بالتأل مرسوطة وهكذا أو يا أيها الذين آمنوا تجد أن الياء يعني مدمجة في الهمزة يا أيها يعني الياء مع الهمزة على طول وبعدها لا تجد ألف صغيرة فقط طيب فبعض العلماء يقول أن رسم المصحف توقيفي بمعنى لا يجوز مخالفته أبدا كما أن قراءة القرآن الكريم توقيفية فبالتالي رسم المصحف يكون توقيفي لأن الخط هو بصر اللفظ كما عبر بذلك بعض أهمة الرسم لأن الخط بصر اللفظ وبعضهم قال قال هذا القول أنهم توقيفي ولا تجوز مخالفته مطلقا والقول الآخر أن رسم المصحف اجتهادي بمعنى أن الإملاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم بحكم أن هذا الخط هو عبارة عن مزيج من اللغة الأرامية القديمة ومن العربية مزيج من اللغة الحميرية يعني اللغة لغة المزيج من الخط الحميري المسند الحميري ومن الخط الأرامي فالكتابة في زمانهم كان في عبارة عن, إيش؟ عن مزيج من الخط المسند الحميري والخط الأرامي فهذه ظروفهم فبالتالي إملاءهم مختلف عن إملاءنا لأنه حصل عبارة عن تطور في عملية إيش؟ الإملاء فبالتالي يجوز كتابة المصحف بقواعدنا الإملائية التي يعني تعرف الناس عليها في هذه الأزمنة بل أن بعض العلماء وظلنه الدكتور صلح الصالح يرى بأنه ينبغي أن يكتب المصحف بالخط الإملائي المعاصر الرأي الثالث ماذا رأي ضعيف الرأي الثالث أن رسم المصحف ليس رسما توقفيا ولكن لا تجوز ليس توقيفي ولكن لا تجوز مخالفته ولكن لا تجوز مخالفته فمن أراد أن يكتب آية من القرآن الكريم بنية التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكي تقرأ فيجب عليه أن يلتزم برسم المصح ويحرم عليه أن يخالف رسم المصحف أو من أراد أن يكتب بخط يده جزءا من القرآن أو قال له أكثر مصحفا كاملا فيجب عليه أن يكتب المصحف على الرسم على قواعد أهل الضبط والرسم تمام؟ على قواعد أهل الضبط والرسم خبرني. لكن من أراد أن يكتب آية من القرآن الكريم بنية الاستدلال أو بنيته يشاهد أو يكتب كتاب الفقه مثلا يقول والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكتبها بخط الإملاء فلا بأس لأننا لو قلنا أن خط المصحف توقيثي لا تجوز مخالفته فإن أكثر الناس سيكون آثما يعني آثما يثمن شديدا روحنا فيها يعني كما يقال فإن مثل مثلا وعدا لو أنا قتلكم الآن أكتبوا لي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنكم ستكتبون أقيموا الصلاة بالإملاء المعروف والزكاة بالإملاء المعروف لكننا, لكننا نقول إذا أردنا أن نكتب بنية التعبد والتقرب أو نصحف ونقرأ وكذا لا لا بد أن نلتزم برسم المصحف وأما إذا أردنا أن نستدل بآية مثلا أو نحو ذلك فلا يلزمنا أن نكتب أو أن نلتزم برسم المصحف إذن الصحيح أن رسم المصحف ليس توقيفي وإنما اجتهادي وكونه اجتهادي لا يعني أنه تجوز مخالفته لا, لا تجوز مخالفته وذلك لأنه مدلل عليه بالإجماع ولأن الإعجاز موجود في رسم المصحف فإنك لو قرأت مثلا في سورة النحل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها نجد أن نعمة مكتوبة بالتائل المربوطة نعمة يعني إذا وقفت على نعمة وإذا قرأت وإن تعد نعمة الله لا تحصوها في سورة إبراهيم نجد أنها مكتوبة ومرسومة بالتائل المبسوطة يعني لو وقفت على يتقف نعمة فهل هذا عبد؟ الجواب لا فإن هناك إعجازة في الرسم فإن نعمة الله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها التي في سورة النحل إنما كتبت بالتائل مربوطة لأن المقام مقام اختصار ومقام ثناء من الله سبحانه وتعالى لأنه قال بعدها ومغفرة ورحمة إن الله لغفور رحيم وأما رسم نعمة اللي في سورة إبراهيم بالتائل المنسوطة فإن المقام مقام ذكر منه منة اللعنة عباده وعلى اختصار وتقرير على الذين يجحدون نعمة الله لأنه قال بعدها إن الإنسان لظلوم كفار فناسب أن, أن, أن يوافق أن كان كتابا أن توافق المعنى فلذلك كتب بالتاء الممسوطة وقد يقول قائل ما فائدة ما فائدة طبعا أنا ما أحب أن أطلع الكلام في موضوع الرسم لأنه كلام طويل فيه وهو علم علم كبير بحد ذاته لا يدرس بابا من أبواب الجزرية كباب الوقف علم كبير جدا وله مؤلفات ومن أعظم هذه المؤلفات في علم الرسم هو أكبرها وهو كتاب موسوعي كتاب يسمى سفير العالمين سفير العالمين هذا كتاب كبير جدا يشرح في الرسم وتفاصيله وخلاف العلماء فيه وكان كتاب كبير ومن الكتب التي تدرس ومن الكتب المتوفّقة كتاب مولد الزمن وشرح العلامة المارغني التونسي مولد الزمن هذا في علم الرسم وكتاب أيضا في علم الضبط في كيفية وضع الضمة والفتحة والكسرة وكيفية كتابة الوقف والتنوين وهناك كتاب بعنوان الطراز على ضبط الخراز الطراز على ضبط الخراز فعلم الرسم يتعلق بشكل بشكل الكلمة وعلم الضبط يتعلق بكيفية رسم التشكيل على هذه الكلمة فقال علم الرسم وعلم الضبط وهذه من العلوم ليش من العلوم المتعلقة يعني بعلوم القرآن لذلك الشخص إذا أرد أن يكون محيطاً بعلوم القرآن فإنه يكون أولاً عارفاً بالتجويد عارفاً بالوقف والابتداء ملماً بعلم القراءات معلماً بعلم الرسم والضغط وبذلك يكون ولها متون حازاً إذا حاز هذا الشيء يكون يعني هو يعني هذا كل شيء عن في علم القراءات وعلم التحديرات ومن يتقن هذه العلوم بكليتها قليل جدا يعني قليل ليس كثير ممن يعني متقن لهذه العلوم ويعني مثل شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ محمد تنيم الحسني الزعبي معروف أتقن يعني جميع هذه العلوم علم التجويد فهو بحر فيه، علم القراءات بحر فيه، وعلم الرسم والضغط وتحريرات والتحريرات ونحو ذلك، فإنه يعني ما شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى فتح فتحا كبيرة في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى من عليه ب يعني بظروف جيدة وتوافر مشايخ والمهم ظروف جيدة حتى يعني ساعد ذلك في يعني أخذه هذه العلوم والله سبحانه وتعالى يقيض لهذا الأمة من يحفظ لها دينها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الله تعالى يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة بعضهم يقول ما فائدة معرفة المقطوع والموصول أو فائدة معرفة التاء المبسوطة من المربوطة يعني يستمر عندما أعرف أنه ألا إله إلا هو أنها ألا مقطوعة أو إلا أنها الموصولة أو الفائدة هناك فوائد الفائدة الأولى معرفة كيفية الوقف عليها انقضع نفسك عند قوله مثلا إن رحمة الله قريب من المحسنين على ما قبل الله تقف عليها بالتاة رحمة مثلا انقضع نفسك مثلا عند قوله فلما عتوا عما نوه عنه ما قبل ما فإنك تقف فلما عتوا عن لكن عما كانوا يعملون لن تقف عن لأن كل مرسوم رسما كلمة واحد عما عين ومين وألف والفائدة الثانية, الثانية معرفة كتابة الرسم يعني طريقة رسم المصاحف وكان الصحابة رضي الله عنهم في الكتابة أحياناً ما يعني ليس عندهم تساو في موضوع الكتابة فإنه اختلفوا هل يكتبون التابوت التابور بالهاء أم يكتبونه التابوت فختلفوا في ذلك تمام حتى جاء عثمان رضي الله عنه قال يكتبوه بالتاء التابوت في سكينة من ربي سورة البقر <تصفيق> المقطوع يعني أن حرف ينق... مقطوع عن كلمة وعن حرف والموصول عكس القطع كما قال سبحانه وتعالى يعني في المفهوم اللغوي والذين يقطعون ما أمر الله به أي موسول والفاعل الثالث في معرفة المقطوع والموصول أيضا وجوه الإعجاز في الرسم. هذه الفائدة الثالثة فإن هناك إعجازا متعلقا بالرسم والفائدة الرابعة معرفة تبرير الرسم وأن هناك في تبرير الرسم أمور نحوية دقيقة مثال ذلك في سورة الأنعام إنما توعدون لآت إن أدا توكيد ونصم والما موصول بمعنى الذي يعني إن الذي توعدونه لات صح؟ فبالتالي إن مقطوع عن ما لكن إنما إلهكم الله موصولا النون ملصقة أو الميم ملصقة في النون لأن إنما ما هي إن الذي إله لا, لا هي عدد حصر إنما إلهكم الله مثل إنما الأعمال بالنيات إنما أنت منذر فإنها موصول غير مقطوع إذن هناك أوجه بلاغية وأوجه نحوية هي التي يعني تتحكم في موضوع الرسم وايضا معرفة القراءات مثلا تجد مثلا وتمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا تجدها مكتوبة كاف لام م تا بالتا المبسوطة لماذا لأن غير الكوفيين يقرأها وتمت كلمات ربك فأصبح الرسم معينا لنا أو نستطيع أن نفرع عن الرسم القراءات المتعلقة بهذه الكلمة فإنه لو كتب كاف لام ميم تامر بوضة هل تحتمل كلمات الجواب لا ما تحتمل كلمات كلمة لكن لما كتبت كاف لام ميم بالتاء المنسوطة وأرجع أن تكونوا مبسوطين تمام استطاع أن تحتمل ليش الكل كلمات وإيش وكلمة بارك الله فيك يقول الإمام ابن ابن في هذه طبعا المنظومة وأعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام المصحف الإمام يعني الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جاء حذيفة وأخبروا اختلاف الناس في اتراث القرآن الكريم جمع النسخ واحرقها واستبقى نسخة واحدة وهي التي على أساسها النسخة العرض الأخيرة التي تتضمن العرض الأخيرة التي عارض بها جبريل النبي صلى الله عليه وليه وسلم وبعد مصحف إلى مكة ومصحف بقي معه في المدينة ومصحف أيضاً مع حفصة ومصحف في الشام ومصحف في العراق ويقال أنه رسل مصحفا إلى مصر ومصحف إلى اليمن فالله أعلم لكن المشهور أنه مصحف إلى مكة ومصحف في المدينة ومصحف في الشام ومصحف في العراق فهو مصحف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ويقال أن أول من سمى المصحف مصحفا بهذا الاسم هو الصديق رضي الله تعالى عنه ولكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجري على الإنسان بعد موته عشر خصال وذكر منها أو مصحفا ورثة كيف يقول أو مصحفا ورثة مع ما تم جمعه في مصحف واحد إلا في عصر أو عهد بكر رضي الله عنه فيقال لعل ذلك إخبار بما سيقول إليه، بما سيقول إليه. وإما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، وليس في حمامات. حمام يعني سونا يعني تغتسل يعني. وإنما الحمامات كانت موجودة بالشام، صح ولا؟ لا فيقال أن هذا إخبار عما سيحسن وبذلك نفهم كيف أنه قال مصحفا ورطا والمصحف لم يأتي إلا في أيام أو بكر رضي الله عنه فهذا الاستدلال يلقي لنا الضوء أو كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مصحفا ورطا فأقطع بعشر كلمات طبعا هذا المقطع الموصول فيه 23 مسألة المسألة الأولى أن مع فقط بعشر كلمات أن هذه أن مع فيها ثلاثة يعني سووها برسم شجري مقطوع بلا خلاف مختلف فيه وموصول بلا خلاف يقول فقط بعشر كلمات ألا مع ملجأ في سورة التوبة ألا ملجأ من الله إلا إليه فإن أن لوحدها ولا لوحدها مقطوع عنها فقط بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا في سورة هود ألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون مع ملجأ وتعبد ياسين في سورة ياسين أنا معج ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ثاني هود وهو أن لا تعبدوا إلا الله أن لا تعبدوا إلا الله والموضع الأول أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير موصول كيف عرفنا أنه موصول لأن ابن الجزالي قال ثاني هود الموضع الذي يليه يشركنا أن لا يشركنا بالله شيئا يعني أن لا ما هذه كلها أن مقطوع عن الله لأنه ماذا قال فاقطع هنا الأمر بايش لسه الأمر ماشي الأمر مؤثر على جميع هذه الكلمات طيب يعني الكلمة الأولى فاقطع يقطع على الكلمة التنة وبذكورنا وكلها نعم حتى يأتي امر بالوصل <تصفيق> ايوه يعني افتعل ولا اله لا اله على نفس المصحف انا الموجوده المصحف <تصفيق> وتعبد ياسين ان لا ثاني هود ان لا أن يشركن ان لا يشرك يشركن لا تشرك بشيء ان لا تشرك بشيء <تصفيق> بعدم يدخلن ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أن لا تعلو على الله لكن ألا تعلو علي وأتوني مسلمين هل هي مقطوعة أم وصولة كيف عرفت لا لأنه قال تعلوا على في سورة الدخان وأن لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون لكن اللي في سورة النمل ألا تعلو علي ما قال تعلو علي قال تعلو على إلا في سورة النمل ألا ألا موصولة ألا مقطوعة موصولة يا شيخ لكن في الدخان مقطوعة لأنه قال تعلو على طيب وهناك كلمة مختلف فيها وهي في سورة الأنبياء عليه السلام ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هل هي منوصولة أو مقطوعة فيها خلاف والأشهر اللي كتبت في المصحف أنها مقطوعة أن لوحدها ولا لوحدها هذا هو نعم مشهور وتعبد اليسين ثاني مودة لا يشركنا تشركه تقول ان على على يقول لا يقول على الله إلا الحق في سورة العراف لا أقول أيضا أن لا أقول على الله إلا الحق هذا المس هذه المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الثانية وهي إن مع الماء إما وإما نرينك بعضا من عدم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ماذا قال ماذا قال بالرعد أيها يعني اقطع إن ما التي في سورة الرعد وإما نرينك فتكون إن لوحدها والماء لوحدها أيوة. إن مدغمة في المين ما هو الدليل؟ قال إن ما بالرعد يعني اقطع لا إذا الأمر فاقطع بعشر كلمات ألا. اقطع. اقطع واقطع أيضا إن ما التي في سورة الرعد وإما نرينك بعض الذين عيدهم ارجع لسورة الرعد آخرها لأنه قال بالرعد طبعا هنا فاصلة إما بالرعد فاصلة والمفتوح صلي يعني أما أما ذا كنتم تعملون كل موصولة ما في أن ما كلها والمفتوح صل إذا لو واحد قال لك يا عاصم في قوله تعالى أما دا كنتم تعملون هل هنا النون مقطوعة عن الميم أم أنها موصورة مع الميم ماذا سيكون جوابه تقول موصورة طيب ما دليله تقول والمفتوح صل والمفتوح صل يعني إن ما بالرعد اقطع والمفتوح صل صل ايش قال بعدها وعمانه اقطع عن ما المثل التي تريها عن مع الماء تنقسم الى قسمين مقطوع وايش وموصول المقطوع في كلمة واحدة وهي عما نهوا عنه في سورة العراف فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قربة خاسين وما ذلك عمّا, عما كنتم تعملون اشبه موصولة بارك الله فيه ما هو الدليل على أن موصول عن اللي في سورة العراف تقول عما نهو اقطعوا أيها القراء إذا هذا أمر بالقطع يعود على ما على إيش على العنماء. الماء طيب ليش كرم بالقطع لأنه في قبلها أمر بالوصل حسنت والمفتوح صل الواو هذه فاصلة يعني خلاص انتهى الكلام ما نهو وش نسوي فيها قال اقطعوا لاحظوا لنا وايضا لا يزال الامر اقفعوا من ما يعني عندك الان المسألة اللي بعدها المسألة اللي تليها من مع ايش مع المدارك الله فيكم من مع الماء فيها في الرسم الشجري ثلاث تفاصيل مقطوع وموصول ومختلف فيه من مع الماء رسم شجري قسم مقطوع قسم موصول قسم مختلفين يقول اقطعوا مما بروم والنساء بعض العلماء قال لو ان ابن الجزلي قال مما ملك روم النساء لكان اجود لكان اجود مما ملك روم النساء لماذا لان هناك اكثر من موضع في سورة الروم والنساء في من مع الماء السلام. لأن في سورة في سورة النساء ايش إش مما إيش معنا مما ملك رم النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم صح وفي سورة الروم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في مرضقنا فلذلك قال بعض الشراح الشراح لو أن الإمام ابن الجزري قال اقطعوا مما ملك روم النساء لكان أدوات هو كذلك صح لكن ابن الجذري يعني كلام يعني مفهوم يعني لكن من باب إيش من باب الإيضاح يعني أكثر ولا ما هو غلط يعني ولكن من باب الإيضاح اقطعوا مما بروم والنساء والمواضع المختلف فيها قال قلف المنافقين قرأ الان في صلاة العشاء يا ايها الذين امنوا انفقوا مما صح ولا لا هل هي مقطوعة ام موصولة فيها رأيين بعض المصاحف مكتوبة بالوصل وبعض المصاحف مكتوبة بالقطع والاشهر القطع من القبر وهي شارة المصحف؟ لا وهي شارة من الوحدها والمال وحدها هل لديك مصحف الآن؟ شوف الآن؟ في سورة ماذا قلنا؟ خلف المنافقين في سورة المنافقين عندك افتح سورة المنافقين يا أيها الذين قالوا وأنفقوا وأنفقوا من ما رزقناكم بالقبر انت تشوفها الان في المصحف مفصولة النون الوحدة والميم الوحدة مظبوط لكن في بعض المصاحف ميم وراها ميم شفت يا ابو الحمد لله الراجح النام ولاشر النام بالقطع ولكن مختلف فيها وما عدا ذلك بالوصل مثل لما انتقر في أول البقرة ومما رزقناهم بالوصل ولا ها؟ بالوصل ولا بالقافح بالوصل واضح هي صح ولا لا هذا هو مين مع مين في ماي وصل وصل وصل القطع مين مع مين شفت هذا اي واحد يعني مثل خلي مثلا تحتاجه خلي معه. خلي معه. قال ابن الجزري انه قطع مم عمه انقطع مما بروم والنساء خلف المنافقين عرفناه المسألة التي تليها أم عمن أم عمن قسمين قسم مقطوع يعني أم لوحدها والمن لوحدها وقسم أم من كلها مضغمة في الرسم يعني همزه مينون يعني فيه ام من وفيه قسم ام من ما هي الاشياء اللي, اللي اللي هي مقطوعة الان قال اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين ام من اسسا فصلت النساء وذبح اربع تاحظ قال فلف المنافقين انتهاقل مما ثم دخل في موضوع جديد أما عيش مع من هنا أما مع من فيقول أما من بالقبر لحصور التوبة فصلت أما يأتي آملا يوم القيامة النساء أما يكون عليهم وكيلة وذبح أما عيش أما خرقنا من طين لازم ها؟ ما نقصد ذبح؟ ذبح يعني الصفات، وفدناه بذبح عظيم، وفدناه بذبح عظيم. الأولى عن سورة التوبة؟ أيوة. اللي هو فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير؟ ها؟ خير خير، أما من أسس بنيانه على شفة جرف النار، فنار به في فنار جهنم والله لا يهدي القوم. الظالمين مرة ثانية لاحظ أم من المقطوعة ابن الجزلي سردها لنا وما عداها فهي موصول مثل أم مثل أمن أم وقانت أنا الليل ساجدا وقائما فإنها بالموصول ماذا قال ابن الجزلي أمن أسسها يعني في التوبة فصلت أمن يأتيها أم من يوم القيامة النساء أمن أم يكون عليهم وكيلة ذبح يعني سورة الصفات فلنا بذبح عظيم أما أما من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم لا كلها الأربعة مقطوع كيف عرفنا مقطوع من النظم لأنه هو قالها شوف اقطعوا من ما بروم والنساء ماشي خلف المنافقين أما اس اقطع اقطع عمن عم أسس اقطع اللي فصل اقطع اللي في النساء اقطع اللي في الذبح في سورة الصفات لا يزال وغير موصول. وغير موصول مثل أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه طيب أم من أسس حي وذكت حيثما حيثما مقطوعة في موضعين في سورة البقرة الموضع الأول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث هذه وحدها ما كنتم وحيث ما كنتم فولي وجهك شطر والموضع الثاني وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطر بس كلمتين بس مخطوعة نعم كيف عرفت إن مقطوع على أحد؟ مما بروم والنساء قلف ف المنافقين أمن أثست قصلة النساء وذبح حيثما وأل بس حيثما ما خشيت أنا فيها. خلينا فرملة. أيضا. ثم قال وألم المفتوح وألم المفتوح يعني لحين إيش بيتكلم عن أن مع لم أن معلم هذه كلها كل ملة، مو؟ لا لا موصولة، مقطوعة، مقطوع ما هي موصولة؟ لأن ماذا قالوا؟ هذاك تختلف عن ال، لم المفتوح، وأن لم المفتوح، لأنه لسه لا يدار الأمر حيث ما هو أعلم المفتوح بن عبد القطر، بن عبد القصر، ها؟ لا لا هذه لسه هذا الموضوع الأول، هذا قالوا أعلم المفتوح كثر لا يختلف. تمام وهي في في في مواضع من القرآن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم في سورة إيش هذا العام بعدين كأن لم, تكن كأن لم تكن بينكم وبينه في سورة النساء كأن لم تغنى بالأمس في سورة يونس كأن لم يلبث إلا ساعة من النهار أيضا في سورة يونس. إذن هذه أن معيش معالم لأنه قال أن لم المفتوح بالقطع. لكن المفتوح سل اللي ذكره اللي هي اللي هي أما مقال. وإنما بالرعد والمفتوح صلها لأمها لكن المثالة مختلفة تماما ركز معي هذه أنمع لم مو أنمع ما أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين هذه مقطوعة ولا منصولة أحسن ما الدليل والمفتوح صل بارك الله فيك أما دا كنتم تعملون كذلك منصولة وأنلم المفتوح كسر إنما الآن المسألة اللي بعدها إن المشددة زائد ما مع الماء هذه هي رسم شجري منه ما هو مقطوع ومنه ما هو موصول ومنه ما هو مختلف فيه بيّن المقطوع فقال كسر إنما الأنعام فاصرة ما هو قلته إمكان في ثنايا الحديث إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ الآَاتْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ إِنَّ لِوَحْدِهَا وَالْمَا لِوَحْدِهَا لأنه قال كسر إنما الأنعام يعني إِلِّذِي سُورة أما الموصول فهو كثير مثل إنما تعدون لواقع وأما المختلف فيه فهو في سورة في سورة النحل هو قوله إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون والوصر أشهر سورة النحل مختلف فيه كسر إنما ما بعدها لا والمفتوح يدعون معه لا يداري على عن قفعني اقطع المفتوح معه مسألة القراء وهي أن مع الماء احنا تكلمنا قبل شوي عن ماذا عن الان المكسورة مع الماء الآن سنتحدث عن الان المفتوح مع ماذا مع الماء فيقول في لك طبعا هذه ان مع الماء ايضا فيها ثلاثة في رسم شجري ثلاثة اشياء أنا مع الماء مقطوع موصول مختلق فيه أما المقطوع هو في سورتي الحج ولقمان ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي سورة لقمان ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل صح؟ وان ما يدعون من دونه هو الباطل في الحج وان ما يدعون من دونه باطل في سوره لقمان لان انه قال والمفتوحه يدعون مع لا يتناش الحج في سوره الحج اللي هي ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه وخلف الأنفال ونحل وقع أي الخلف في سورة الأنفال وهو واعلموا أنما غنمتم من شيء ألي أن بالمقطوعة أم إيش أم أنها موصولة يعني فيها القولين واللي ظهر الله أعلم الأشهر أنها موصولة لكن مثلا أنما, أنما, الحياة أنما الحياة الدنيا رعب ولاه هذه لا شكل أنها موصولا وخلف الأنفال ونحل وقع ما هو الموضع الذي في سورة النحل؟ المختلف فيه وخلف الأنفال ونحل وقع فنقول لنا في سورة الأنفال ما هو واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وأما الذي في سورة النحل فهو أنما آه آه ما لديك كافة في الناحل؟ سيتة هاي وخور في الناحل وخور في الناحل ونحل؟ في الناحل؟ سيتة هاي ما لديك؟ ما عند الله هو خير لكم فيها ايش؟ فيها القولين وخلف الأنفال ونحل وقع طيب الآن ماذا قال بعدها وكل ما سألتموه واختلف صح الآن يأتي مسألة جديدة وهي كل مع ماذا مع الماء مع الماء الوصل الوصل الكل مع الماء منها ما هو مقطوع ومنها ما هو موصول ومنها ما هو مختلف فيه وقد بين ذلك ابن الجزر بيانا واضحا حيث قال وكل ما سألتموه أي اقطع في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألت مقطوع وجها واحدا في سورة ماذا؟ في سورة إبراهيم قال ابن عباس وآتاكم من كل ما سألتموه وايضا مالا نا لم تسألوا يعني كل لوحدها والماء لوحدها لأنه قال وكل ما سألتموه واختلث في هذه الكلمات كل رد كذا قل السماء أو إلى في هذه الكلمات كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما دخلت أم لعنت أختها كلما جاء أمة الرسول وكذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها في بعض المصاحف هذه الكلمات المختلف فيها بعضها رسمت كلها بالمنصول يعني لا قصلي في بعض المصاحف كل هذه الكلمات الآن كلما أختلف كلما ردوا كلما جاء أمة كلما دخلت أمة كلما رقيت فوج هذه الكلمات مرسومة بشكل يعني منسقة اللامعة معلمة الموصول وبعض المصاحف كلها مقطوع وبعضها موصول وبعضها مقطوع على كل حال لكن ماذا كلما رزق منها من ثمار رزقا موصول لا مقطوع موصول اللي أنا في قال وكل ما سألتموا واختلف كذا ردوا كذا. طيب الآن بعد ذلك ماذا قال الناس اللي اللي بعدها ها؟ <تصفيق> أي اللي لا الوصل قل بئس ما المسألة اللي تريها بئس ما عيش مع ما منها ما هو مقطوع ومنها ما هو موصول ومنها ما هو مختلف فيه رد كذا قل بئس والوصل صف والوصل صف مثل ماذا خلفتموني بئس ما خلفتموني من بعد بئس ما اشتروا به أنفسهم المختلف في مثل بيسما يأمركم به إيمانكم ولكن العمل على ماذا على الوصل قل بيسما والوصل صف صف ماذا خلفتموني بيسما خلفتموني بيسما اشتروا هذا مختلف فيه اي سما بالوصل كلها بالوصل ما في قطع هنا وبعض المصاحف يعني يتكلم عن أشياء في القطع والوصل قل بي سما والوصلة صفر خلفتموني واشترى والآن المثل اللي بعدها في مع الماء في مع الماء المختلف, المختلف فيه قل بي سما يأمركم به ايمانكم والعمل على ايش على الوصل يعني مثل ما قال اخ بندر ها كلها فيه في الوصل فيما منها ما هو مقطوع ومنها ما هو موصول وفي منها ما هو مختلف فيه مثل ماذا هذا المقطوع أتتركون في ما ها هنا آمنين في سورة ماذا؟ سورة الشعراء فيما اقطع قال هو قال من ذلك قال اقطع اقطع فيما ايوه قل لا اجد فيما اوحي الي صح؟ محرم على طعمي يطعمه فيما افضتم فيه صح، وهم في مجتهد أنفسهم. لا لا لا كل مقتول هذا كل مقتول. ماذا قال الجزيلي؟ في ما اقطع، في أت أتتقون في ما هون أمينين، في ما اقطع، آه، أوعي أفرطتم اجتهد يبلو ليبلوكم فيما آتاكم. فيما فيها معن يعني في موضعين في القرآن ليقولوا فيما أتاكم ثاني فعلنا فلا دوناها عليكم في ما فعلنا في أنفسنا من معروف الأول شيء أولى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشاء فإذا فلاغنا جلونا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيما هنا فيه مرصقة فيهش في المعنى الموصولة لكن الثانية هي المقطوعة لأنه قال ثاني فعلنا استشع الصفحة إيش يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا الحول ويخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم في ما فعلنا في أنفسينا من معروف مقطوع مقطوع ماذا قال؟ اقطع أوحي أفرتم اجتهد يبلو مع ثاني فعلنا اللي البقر. صوت أي ثنتين نعم ثانيا مما لا لا لا ما عطي في عمرسين والذين تفون منكم مزبوط, مزبوط؟ لا إله إلا الله قال ابن الجزر رحمه الله ثاني فعلنا يعني الموضع الثاني من قوله فيما فعله في البقرة فيما فعلنا في أنفسهن الأول بالمعروف موصوله ويعمل معروف والثانية من معروف مقطوعة ثاني مقطوعة والولا ولا لغلطانة بس ثاني فعلنا وقعت في سورة الواقعة الواقعة ما هي؟ ها؟ في سورة الواقعة فيما ايش قال في نفس الواقعة؟ اللي فيها فيما في سورة الواقعة فيما ايش؟ ننشئكم فيه, فيه بارد اهه الله رضي عليك وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم ونشئة ولا في ما لا تعلمون هذه في سورة الواقع وقعت روم كلا وقعت روم بس وقعت روم في سورة الروم فيما ملكت ايمانكم هل لكم من شركاء هل, هل لكم من شركاء في ما رزقناكم صحيح هذه مقتول أيضا كلا تنزيل يعني ما معنى تنزيل أي سورة الزمر تنزيل الكتاب إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون في موضعين في سورة الزمر قال كلا تنزيل عند الموضعين في سورة الزمر تنزيل شعراء أي في سورة الشعراء موضع اللي هو إيش فيما في في أتتركون في ما ها هنا آمنين أتتركون في ما هنا آمنين لا لا لا فيما ها هنا هاي قلناها صح مقطوعة ذكرناها خرق ذكرناها في ما هناك بس على كلام الجذري تنزيل شعارة شعارة وغير لي صلة وفي بعض النسخ وغيرها صلة يعني وغير هذه المواضع التي ذكرها الإمام الجذري كلها في أليام نصك في المين بعد ذلك أين مع الماء هل هي مقطوعة أو منصول هذه مسألة أخرى أين مع الماء آه فأينما كالنحل صل فأينما كالنحل صل يعني هذا كلام أينما منها ما هو مقطوع ومنها ما هو موصول ومنها ما هو مختلف فيه قال فأينما كالنحل اللي في في سورة النحل أينما تصلها أينما يوجهه لا يأتي بخير هو أيضا أينما تولوا فتن وجه الله لكن أينما تكونوا يذكروا هذه المقطوعة لموصولة موصولة طيب أينما كنتم تعبدون مقطوعة ابى بمناسبة اينما اينما تكون يدركم الموت هذا مختلف فيها ونشر الوصل لكن اين ما كنتم تعبدون مقطوع في الشعر الاحزاب اينما كنت والنساء وصف اي مختلفا فيه لذلك قال وصل فالا مهود وصل فإن لم قال في سورة هود في صفحة الثالثة فإن لم يستجيبوا لكم فعلم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن الفاء مع الهمزة مع في فإن لم كلها مضغمة يعني مضغمة لفظا ومضغمة حطا لفظا وخطا فإلا مود أن لن نجعل أن مع لن أيضاً صلها لأن الأمر لا يزال وصل فإلا مود أن لن نجعل أن نجمع أن نجعل لكم موعدا في سورة الكهف وأن نجمع عظامة في سورة القيامة طيب كي مع مثلا المسألة كي مع يعني هذه كيم على كيمة رسلها لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بناد نعم وإذا في سورة العمران لكي لا في سورة الحج سورة العمران تحزنوا تأسوا على لكي لا تأسوا على ما فاتكم حج مما نحج أول صفحة في سورة الحج ها لكي لا يعلم من بعد علم شيئا حرج لكي لا يكون عليك حرج الحرج عليك حج عليك حرج حرج وقَطْ محرص إنتَ ثم قال وقطعهم يعني اقطع مسألة بعدها عن عن ما فعرض عمن عمن يشاء عن من يشاء, يشاء فعرض عن من يشاء ومن تولى يومهم عن من يشاء النون مع المن عنه مع الماء. يعني عن من يشاء وعن من تولى, عن من تولى في سورة النجم عن مقصر عن من يشاء لمقطوع عنه عن من وعن من تولى في سورة النجم أيضا المقطوع <تصفيق> عما يشاء ايش عما عندك هنا عما يشاء ايش الايه سوره النغش ويصرفه عما يشاء عن من يشاء المثل اللي بعدها يوم متى تكون مفصوله عن الام لأنه قال متى يقول عمن يومهم يعني يومهم بارزون يومهم بارزون يوم هم على النار يفترون هذه مقطوعة كيف عرفنا مقطوعه لانه قال عمن عم يشاء مقين بالقطع من تولى بالقطع يومهم يومهم بارزون يومهم على النار يفتنون بالقطع هذه بالقطع وما عدا ذلك فيا موصل ليومهم الذي يعدون مثلا يومهم بالوصل لك عندك موضعين بالقطع يوما هم بالزون يوما هم على النار يفتنون المسألة التي تليها وما هذا والذين هؤلاء ومال هذا والذين هؤلاء هذه ثلاثة واربعة مواضيع في القرآن الكريم أربعة مواضع في القرآن الكريم بالقطع. فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون الحديث فمال القدره ولا لا ما فيها لا لا, لا لحظه ما الا فيها مقطوعة فمال الذين كفروا لما قال وما لهذا والذين فمال الذين كفروا قبلك مقطوع مال لوحدها والذين لوحدها وهؤلاء لوحدهم مال في فما فمال هؤلاء القوم لا يكادون حديثا والموضعين وقالوا ما, لي ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ما هذا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى بصوت الكهف مرة ثانية المقطوع هي على النحو التالي واحد ما لفمال الذين كفروا قبلك الموطعين ما اللي وحدها والذين لوحدها تمال هؤلاء القوم لا في قول حديثة ما لهذا الرسول يأكل الطعام ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا هذه أربعة قال والذين تحين في الإمام تحين في الإمام ولا تحين مناص هل هي مقطوعة أم موصولة في بعض المصاحف يكتب ولا ثم يشبك التاف الحين تحين مثل ما عندك في المنظومة مثل ما عندك في المنظومة صح؟ والمصحف اللي بين أيدينا والراجح النلات لوحدها وحين لوحدها وإعراب الآية القرانية يعني ولات الحين ولات, ال ولات الحين حين مناص فولات مشبه بليس يرفع المبتدا وينسب الخبر واسمها محدوف تقديره الحين محدوف وخبر الات حين الظاهر فإن قال لماذا جعل التاء في اللام يعني شبك كيف اللام النفي قال بعض العلماء هذا من باب تأنيث النفي من باب تأنيث النفي وقال بعض العلماء لا ليس من باب التأنيف النفي وإنما من باب المبالغة في النفي لأن الزيارة في المبنى تدل على زيارة في المعنى وكما يقال ولا حين من دم ولا تساعة ندم ولا تساعة, ولا تساعة من دم ولا ت مشبه بليس واسمها محدوف الساعة وخبرها ساعة خبرها ومضاف ومن دم مضاف إليه مجلب الكسبة الظاهرة هي مرسومة على الصورتين والصواب أن لات لوحدها مقطوعة يعني هو الأشر هذا وحين مقطوعة قال تحين في الإمام صلواه إلى إيش معناه إلى ضعيفا بمعنى أن رسمتة موصولة في العين يعني تحين أنه ضعيف لأن أخيرا ضعيف كيف عرف لأنه قال وو إلى وإلى معناه ضعيفا المسألة التي تليها قال ووزنوهم وكالوهم صل يعني ما تقف على وزن وزنو ثم تقولهم لا كل كلمة واحدة وزنوهم كالوهم ما تقول كالوهم صل أيضا كذا من الوياء وعلى تفصل كذا من الوياء ما معنى كذا من ال يعني, يعني تقرأ الليل ما تقول الليل الخير البغار البغار حمير، لا؟ لا كلام ينا، هذا معناه، هذا التعريف. ويا ما معنى يعني لا تفسر لليا عن عن الامزة. يا أيها، ما تقول يا أيها لا تجعل اليا مشبكة في الهمزة. ويشير إليها في المصحف بألف صغيرة بعدها. أشوف أيها الذين هم في أي مكان؟ شوف الظهر أنت بنفسك. كلام من الواه ويا لا تفصل. ما تفصل؟ الها مثل هؤلاء ما تقول ها حطوا هذا تبعدين أولاده الها مشبuka في الواو مباشرة اليا مشبuka في الهمزة مباشرة يا أيها يعني لو قرأتها يعني من غير معلم ما تقول يا أيها شفتها ولا ما شفتها موجودة هؤلاء ما تقول ها لوحدها وأولاد لوحدها كلها مشبuka لها مشبuka في الواو انظر النص عاد نتدبر من الوايا وها لا تفصل إيه معنى تفصل يعني صل في شبق هنا هذا هو موضوع المقطوع والموسول في المصحف الإمام أن مكتوبة في المصحف الإمام مكتوبة بالوصلي ومكتوبة بالقطع لكن الوصلة ضعيف لأنه قال وهو هلا يعني ضعيف في المصحف الإمام يعني وبذلك نكون قد أنهينا الدرس التاسع عشر مشرح المقدمة الجزرية وصلى الله وسلم عبدنا محمد وآله وصحبه أجمعين